بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيه البين رسول من الله يتلو سطفا مصفرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا, إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين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 في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير البنية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربهم the